لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا تَخْشَعُ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ أَتَيْتُمْ مِنْ خَيْرٍ مِّنَ الْعَذَابِ ماشي الاول انك تخشى ماشي الاول انك تخشى ماشي الاول انك تتوب ماشي الاول انك تتوب ما في الاوان انك ترجع ما في الاوان انك ترجع ما في الاوان انك تبطل بقى اللي انت فيه ده ما في الاوان انك انت تبقى كويس ما في الاوان انك تصلح ما في الاوان انك تكمل ما في الاوان انك تتعظ ما في الاوان انك تتعالى وترتفع بقى للسبابث والتوافه والجواحش والشهوات ما زلوان يضل من الماء بيسم اجهوان ما كفكش كل ده سنين في الباضل بيسم اجهوان ما كفكش كل ده سنوات في الضياع ما لي حيلة إلا رجائي ما كفكش كل ده ست ولوط ولوط وإمهاج ومدني انكال المدح حسن اعتقادي الامي ياني قول بقى بقى ان الان الان الامي ياني الامي ياني اتى اللي قلبه مات الاوات انشئ الاوان انك تصلح بقى انك تصلح بقى انك تفعل بقى انك تفعل بقى انك تصون بقى انك تصون بقى انا وياك انا وياك انشئ الاوان انشئ الاوان مين في حد بيقول بقى مين في حد بيقول ما انشئ الاوان ده الصوره اللي انت بتعملها ما انشي الاوان ما انشي الاوان تبطل كسل عن الخروج للمسجد وصلاه الجماعه ما انشي الاوان ما انشي الاوان ترحم لحيتك بقى وتبطل تحلقها ما انشي كمان ما انشي كمان ما انشي الاوان تشبع بقى من النحب والسرقه والرشوه وقتلهم ما انشئ الاوان ما انشئ الاوان لبصل كذب وندقات وازال المسلمين وتشوف حالك مع ربنا شويه ما انشئ الاوان اذا وما تقرب ربنا وتعظمه ما انشئ الاوان اسرعين تعرفوا ما انشئ الاوان وترقبوا حدود او حبي ماشي الاوان ماشي الاوان يا روح يا ناس يا ناس يا ناس يا مسلمين يا مسلمين يا عباد الله اد الله اد الله ماشي الاوان ان لم يعني الذي لا نفس سماه ما, ما اسوى يا اخي هذه آهات مهموم وزفرات مكلوم وانات مجروه لك يا اخي فارجع وتم الى الله قبل فوات الاوان اول من تغري افوح